من يصغي لصوتي إما حل قوتي وسط القبر يأتي حسين أمليه بيوم لا جالي حسين أمليه بيوم لا من اتوسد في لحدي في بيت الغربه وحدي علي يضيج قبري وحس في الوحشة تبدي عذاب وخوف ورهبه واسئله ماكو عندي تجيني تمدلي تشفك تخليها على خدي تنشري بهظ المنور يتسع بي المكان تكلي انا حسين جيتك وانا أشعر بالأمان تنشري بهظ ال يتسع بي المكان تكلي انا حسين جيتك وانا أشعر بي الم remembers بين الملأكين داروس سين يدير الطارفين بيوم الاجل يدير الطارفين بيوم الاجل وجودك لما نحظي العمل باسمك أعرضي يصير أنت لقبري برياض الجنة روضي تخفف عني روعي علي البار يرضي وللبرزخ تزفني الخدم كومي على حظي احس بالراحية منك واعبري البارزاخ معك مطمئن قلبي بجوارك وانا اتنفس هور هناك أحس بالراحية منك واعبري البارزاخ معاك مطمئن قلبي بجوارك وانا اتنفس يخشى ريضي عطا مسرورا أراكا وخوفي أنجلي بيوم لجالي وخوفي أنجلي بيوم لجالي يوم العطش لكبار قيامه وبعثه محشار صعب موعد حسابه وشوفك يم تحرار ترويني بيمينك ولاحس ابض وحار نصيح بعالي صوتي دخلك يا بل قال أعب عصراتي وتلزمي دني بدائي جنة أدخلها من أشوف داخلي وعيني عليك قال أعب عصراتي جنة أدخلها من أشوف داخلي وعيني عليك أحيط من الدوار في الجنة دوار بذرف في بيوم الاجلي في بيوم الاجلي